الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم أما بعد نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في باب الأذان هو الباب الثاني الأذان والإقامة الأذان بالهمز همز القطع وليسه الأذان في بعض الناس بنتقوها الأذان الأذان جمع أذن إنما الأذان من الإذن يأذن أذن, أذن أذانا يبقى الأذان اللي هو الإذن الإذن اللي هو الإعلام يبقى الأذان معناه الاعلام. الإعلان بإيه؟ الإعلام بدخول الوقت يبقى الأذان هو إعلام الناس بدخول الوقت المسألة الأولى، تعريف الأذان والإقامة، وحكمهما، تعريف الأذان والإقامة، الأذان لغة الإعلام، قال تعالى، وأذان من الله ورسوله، أي إعلام، وشرعاً الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، والإقامة لغة هي مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعد، إقامة القاعد يعني كأن مثلا بعدما أذنوا الناس منتظري الصلاة فأقام الصلاة يعني يقيم القاعد حتى, حتى يؤدي الصلاة وشرعا الاعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع ورد به الشارع الشارع لفظة فقهية بيطلقوها على الله أو على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حقيقة الشرع كله مرده إلى الله سواء من السنة أو من الكتاب أو من الإجماع أو من أي دليل من الأدلة مردها إلى الله فكلمة شرع والله الله أو كل ما أو كل دليل شرعي يؤخذ منه حكم شرعي حكمهما الأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون, غيره دون غيرها يعني لا أذان لغير الصلاة الخمسة لا صلاة كسوف ولا صلاة عيد ولا صلاة أي صلاة غير الصلاة الخمسة الأذان شريعة للصلاة الخمسة فقط وهما من فروض الكفاية فرض كفاية هو إذا قام به البعض سقط عن الكل أو سقط عن كل قادر ده معنى فرض الكفاية زي صلاة الجنازة إذا صلى به مجموعة من الناس صلت صلت الجنازة سقط عن الباقي وإن لم يفعله أحد أثم كل قادر ده معنى فرض الكفاية بمعنى أن الأذان لو أذن رجل سقط عن بقية أهل القرية كلهم الأذان وإن لم يقم به أحد يأثم كل قادر ده معنى فرض الكفاية فالأذان حكم فرض كفاية بمعنى أنه لو أذن مؤذن يكفي لإسماع الناس حول المسجد بقدر بقى ما يكون يعني قرية على حسب قرية كبيرة يكون فيها أكثر من, من مسجد قرية صغيرة يكفي فيها مسجد يسمع المسجد كل لو أنه قام رجل واحد بالأذان في الوقت قبل أن يخرج الوقت سقط عن الباقيين وإن لم يقم به أحد أثم كل قادر ده معنى فرض الكفاية بخلاف فرض العين فرض العين يعني يأثم كل من تركه زي صلاه الخمسه صلاه الظهر او العصر دي فرض عين بحيث ان أي رجل يترك صلاه الصلاه الفرض ياثم هو اللي ياثم مخصوصه بيه صيام رمضان مخصوصه بيه مش فرض كفايه بحيث ان لو احنا قلنا مثلا صيام رمضان فرض كفايه ان لو واحد صام الباقي ما يصومش الكلام ده ما بيحصلش ده هو فرض عين على كل شخص عين يعني شخص فرض شخص كفايه يعني كفايه الأمة، او كفاية المجموعة القدر إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما في شعائر الله عز وجل جعلها من الشعائر الظاهرة لا يجوز تعطيلها وإن عطلها إن تواطأ قوم على تعطيلها قاتلهم الإمام حتى يفعلونها زي الزكاكد الزكاة لما امتنع قوم عن أدائها قاتلهم أبو بكر حتى أدوها كذلك الأذان والإقامة الأذان لو اتفق أهل قرية على أنهم لا يؤذنون كأن مثلا عندهم بعض النصارى والنصارى اشتكم أن الأذان بيعملهم إزعاك فطبعا الوحدة الوطنية فقالوا إيه قالوا خلاص أنتوا عشان خطر من زع الكوش مش حنأذن إحنا الناس عارف موقيت الصلاة واتفق أهل القرية على أنهم لا يؤذنوا أهل القرية يروحوا يصلوا في المسجد لما الوقت يدخل ويؤذنوا داخل المسجد ولا يرفعون الأذان هذه القرية يقاتلها الإمام حتى تؤذن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غار على قرية أو على بلد إن لم يؤذنوا قاتلهم غار عليهم وإن سمع منهم الأذان أمسك عنهم فمعنى كده أن الأذان شعيرة لابد لمسلم أن يفعلها طيب موضوع الأذان الموحد وكلام ده أذان الموحد لا يعتد به إلا أذان حي قائم وحد شخص لأن الأذان عبادة الأذان عبادة يعني ينفع أجب لكم مسجل فيه صلاة الترويح وبتاعة الحرم وحطه لكم كده في الإمامة وشغله لكونت تصلوا وراء لا تصح لابد من إمام حقيقي كذلك الأذان عبادة لا تقوم إلا من شخص ولكن ولله الحمد للأذان المواحد لم يكن في كل البلد إنما في بعض الأماكن التي لا تحصل بها فرض الكفاية يعني ممكن تحصل فرض الكفاية بغيرها إنما لو فرضنا أن أهل القرية كلهم اتفقوا على الأذان المواحد كده يأثموا مع, يأثموا مع صحة الصلاة يعني الصلاة صحيحة إنما يأثموا على أنهم تركوا هذا الأذان طيب الأذان شرع إمتى؟ متى شرع الأذان؟ شرع الأذان في المدينة يعني الصلاة الخامسة شرعت فين؟ في مكة إنما الأذان شرعت في المدينة لأن حديث عمر بن قطاب حين قدم المسلمون المدينة بدأوا يفكروا كيف يجمعون الناس للصلاة واحد رأى قال يعني انت لو تخيلت المسلمون يريدون أن يفعلوا شيئا يجتمعون للصلاة من أجله فاقترح الرجل قال نأتي بنار ونوقدها عند فوق المسجد إذا رأى المسلمون النار هبوا إلى الصلاة وعرفوا أن المسجد أن الصلاة قد دخل وقته وأن صلى الله عليه وسلم كاره ذلك لأنها من فعل مجوس فقام رجل وقال نأتي ب قبل النقوس البوق بوق اليهود وواحد يوم جام زمر في البوق فتجتمع المسلمون فالنبيain SAW يكاريها ذلك لفعل اليهود فاقترح رجل أن ينادي عمر بن خطاب قال ننادي للصلاة وقبل المنادئة للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ورجل من المسلمين اقترح أن يفعلون ناقوس كنقوس النصارى وعمر بن الخطاب قال ننادي فالنبي صلى الله عليه وسلم كره النقوس لأنه من فعل النصارى النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يتشابه مع الإسلام مع أحد الملل وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه منذ اللحظة الأولى أن يحافظ على هوية الأمة الإسلامية الأمة الإسلامية لها هوية وشخصية لا تمتزج مع غيرها ويظهر ذلك في العبادات يظهر ذلك في الأعياد لأن العيد عبادة العيد ليس عادة العيد عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع المسلمون ان يحتفلون بأعياد غير أعياد المسلمين لما دخل المدينة وجدهم يحتفلون بأعياد غير أعياد المسلمين فقال إن الله عز وجل أبدلكما بعيدين هما خير من ذلك عيد الأطحى وعيد الفطر والإبدال معناه التخلية ثم الوضع ده إبدال. إبدال يعني يشيل ويحط غير يعني أعطاكما أعطاكم يعني معاه يعني العيدندول مع العيدندول إنما أبدل بمعنى أزال كل الأعياد ووضع هذين العيدين فهذه من مظاهر الحفاظ على الهوية الإسلامية الأذان كان منها فالمهم لما الصحابة يعني قرروا ذلك رجل اسمه عبد الله بن زيد رأى في المنام الأذان فقام من النوم وحكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رؤية حق فألقيها على بلال إنه أندى صوتا منك وبلال أخذ الأذان حافظه وأداه كما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس يجمع للصلاة الناس وهو له كاره لموافقته النصارى يبقى إذن موافقة النصارى في عبادتهم لا تجوز لا يجوز للإنسان أن يوافق النصارى أو غيرهم من باب أولى موافقة هؤلاء في أعيادهم لا الاحتفال بأعيادهم ولا التهنئة بأعيادهم للحفاظ على الهوية الإسلامية ولا طبعا من باب أولى الذهاب إلى الكنائس ولا حضور هذا الكفر هذا الكفر يكفر به عيانا بيانا وتكاد السماوات أن يتفطر وتنشق الأرض منه وتخر السماء هدى أن دعوا للرحمن ولده دعوا للرحمن ولده ده هذا, هذا كفر قبيح تكره السماوات والأرض والجبال فلا يجوز المسلم أن يسمع هذا الكلام أيضا يسمعه فضلا على أن يحضره ويبارك هذه الأعياد فكاد السماوات أن يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولده يقول عبد الله بن زيد فطاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده نقوس يحمله قال فقلت له يا عبد الله عن النقوس قال وما تصنع به قلت ندعو به إلى الصلاة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 إن هذه لرؤية حق إن شاء الله ثم أمر بالتأذين فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة قال فلما قال فجاءه فدعاه ذات غدات إلى الفجر فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم قال فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم قال سعيد بن المسيب فأدخلت هذه كلمة في التأذين إلى الصلاة رواه أحمد أبو داود وصحاحه الألباني هذه قصة فرض الأذان الأذان له فضل كبير يعني بغض بأنه يكفي أنه يدعو إلى أفضل شريعة أفضل شعيرة من شعائر الشريعة وهي الصلاة تكفيه أن يكون ذلك ولكن فيه فضاء الأخرى للأذان نذكرها سريعا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة حديث رواد بخاري قال لو يعلم الناس ما في النداء وما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا اقترعوا ولو يعلمون ما في التهجير يعني التبكير إلى الصلاة لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة يعني العشاء والصبح لأتوهما ولو حبواً الدليل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول النداء اللي هو الأذان لو يعلمون الناس فيه لقترعوا عليه واستهموا عليه وايضا من فضاء الأذان أنه يغفر للمؤذن بمد صوته قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وأحمد عن البراء بن عاذب. عازب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم صف الأول والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه تتواتر الأجر والفضل للمؤذن يغفر له بمد صوته يعني كلما صوته يعلى كلما يغفر له أكثر ويصدقه من سمعه من رطب ويابس هذه الجمدات التي أنت تراها لا تحس في الحقيقة أنها تسمع صوت المؤذن وتحس بذلك وتردد وراء المؤذن ما يقوله ويصدقه يعني, يصدقه يعني يقول صدقت لذلك والفضل الثالث أنه له مثل أجر من صلى معه بعدد المصلين معه لأن الداعي إلى الخير كفعله وهو دع الناس إلى الصلاة فكأنه يأخذ أجرهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن مؤذن مؤتمن يكفيه فضلا أن الله عز وجل هو الذي اتمنه على صلاة الناس وصيامهم وأيضا يشهد للمؤذن كل شيء يوم القيامة فعن أبي سعيد الخدري كما روى البخاري قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة حتى لو صلى واحده هذا أيضا فضل من فضائل الأذان من فضائل الأذان أيضا أن الشيطان إذا سمع الأذان فر منه فعن أبي هريرة كما روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب أو ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب يعني الإقامة أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم أو كيف صله وأيضا حديث يدل على أن القوم الذين يصلون بلا أذان يستحوذ عليهم الشيطان فعن معدان بن أبي طلحة قال قلت لأبي الضرداء أين مسكنك؟ قال قلت في قرية دون حمص قال سمعت رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن, أو لا يؤذن ولا تقام فيها الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية يعني من الغنم عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حرثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا فناداه مناد من حائط باسمه قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص يعني ضراط أو شدة هذا الحديث يدل على أن هذا الصبي أو هذا الغلام كان يسمع صوتا وكأنه شيطان فنصحه على أنه يؤذن فإذا أذن ذهب عنه هذا الشيطان وأيضا من فضل الأذان عن طلح بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية ابن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة وقال النضر بن شميل إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لألا ينالهم ذلك الكرب والعرق وقيل معناه أنهم سادة, سادة ورؤساء يعني طويل العنق يعني من الشرف يعني. والعرب تصف السادة بطول العنق وقيل معناه أكثر أتباعا وقال ابن الأعربي معناه أكثر الناس أعمالا كلها تصب على فضل للمؤذن ولا مانع أن تجتمع كل هذه الصفات في المؤذن يوم القيامة أيضا في فضل للمؤذن عن, عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة ولكل إقامة ثلاثون حسنة صحاه الألباني في صحيح الجامع وأيضا وأيضا قال صحح الألباني في الصحيحة قال إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها حديث مرفوع. إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها, على هيئتها ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها الوانهم كالثلج بياضا ريحهم تصطع كالمسك يخوضون في جبال الكفور ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا حتى يدخل الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون يعني الذين لا يأخذون على أذانهم أجرا وقال الله عز وجل ومن أحسن, أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قالت عائشة وعكرمة ومجاهد نزلت في المؤذنين فالمؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعا إلى الله هذا من فضل الأذان والمؤذن وهناك أكثر من ذلك في فضل الأذان وقلنا يكفي شرفاً أن المؤذن يدعو إلى أفضل شعيرة من شعائر الإسلام وهي الصلاة المسألة الثانية شروط صحتهما شروط صحتهما مثنن هو الأذان والإقامة فالكلام كله في هذا الباب على الأذان والإقامة أول شرط الإسلام فلا يصحان من كافر الكافر لا يصح له أن يؤذن ولا, ولا لا يصح له الأذان ولا يقبل الأذان ولا يسقط عن المسلمين به العقل فلا يصحان من المجنون ولا السكران ولا غير المميز كسائر العبادة غير المميز يعني الطفل الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز وهو في الآخر يكون سبع سنوات أو ست سنوات ده لا يصح الأذان طب لو كان مميز هل يصح أذان المميز يعني طفل عنده تمن سنوات أو في أول ابتداء مثلا وأذن هل يصح؟ آه يصح الأذان على خلاف بين العلماء ولكن على الراجح أنه يصح أذان المميز الذكورية فلا يصحان من المرأة للفتنة بصوتها ولا من الخنثة لعدم العلم بكونه ذكر المرأة لا تؤذن قال ابن عمر ليس على النساء أذان ولا إقامة ده قول ابن عمر والأئمة الأربعة لأنه يكره الأذان للمرأة واستدل بحديث أم ورقة أم ورقة حديث عظيم يؤخذ منه فوائد كثيرة أم ورقة كانت امرأة تأم أهل دارها أهل الدار كلمة الدار يعني الحي ماشي في بيت وفي دار البيت اللي هو الخاص بالإنسان والدار اللي هو الحي فكانت أم ورقة تجمع نساء أهل الدار أهل الحي وتصلي بهم في ف فأهل النساء فقط وليس الرجال لأن بعض الناس بيستدلوا بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تأم الرجال وأنا سأقول لك ليه النساء في الحديث فتجتمع النساء فيصلون تصلي بهم أم ورقة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لأم ورقة رجل يؤذن لها ويقيم ثم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معه فكون النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لها رجل يؤذن ويقيم دانا استدل منه استدلالات الأولى أنه لا يشرع أذان المرأة لأن لو كان يشرع لكانت هي أذنت الثاني أن أم ورقة لم يكن معها رجال لأنه لم يكن معها رجال لكانوا أذنهم ثالث حاجة أن الرجل لم يصلي مع أم ورقة وذهب ليصلي مع النبي صلى الله فده دليل على أن برضو الرجل لا يصلي وراء امرأة عشان في دعوة دلوقتي على أن صلاة المرأة تأم الرجال وكان أظن السنة اللي فاتت كان في ضجة إعلامية كده على أن مرأة خطبت الجمعة بالرجال آه. وكانت لابسة البنطلون وهي بتخطب الجمعة ف... وطبعاً لابسه أشرب عشان قاطر ايه؟ الشعر عوره فهذا من اللاعب بدين الله عز وجل من اللاعب بدين الله عز وجل لا يحل ومن تبديل ش... ش... شرائع الله عز وجل وأنت لا تجد الكلام ده في بلاد المسلمين أنت تلاقيه في الغرب الذين يريدون أن يبدلوا ويجبروا المسلمين ما هي دي الحرية اللي بيزعموها يجبروا المسلمين على تبديل دينهم عشان خاطر الليبرالية الحقة اللي هم يؤمنون بها ينشروها بين الناس وهم يقصدون الليبرالية معناها تخطيم دولة الإسلام هي دي مقصدهم ولكنهم كلهم كذبون يعني جنلك, جنلك أصلا كنتاج الرقيق بتاع الليبرالية اللي هو النظرية الحرية الفردية كنتاج الرقيق فكلهم كذبون يعني يسفرون عن وجوههم أحيانا فيريدون أن يجبروا المسلمين على تغيير دينه عندنا والله الليبرالية تؤمنون بالليبرالية نقول والله الإسلام هذا الإسلام والمسلمين أحرار في تنفيذ دينه. ولكن الله عز وجل يحبط هذه المحاولات لأنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواهيم ويأبى الله إلا أن يتم نوره, نوره. أن يكون الأذان في وقت الصلاة ده الرابع فلا يصح قبل دخول وقتها غير الأذان الأول للفجر والجمعة الأذن الأول للفجر قبل الفجر كان بلال يؤذن حتى إذا طلع الفجر أذن ابن أم مكتوم يعني يستحب للأذن الفجر أن يكون له أذنان والأذنان يكون مؤذن مختلف عن الآخر مؤذن يؤذن بليل ثم يأتي بعد ذلك عند طروع الفجر فيؤذن مؤذن آخر حتى السامع يفرق بين الصوتين يعني يقدر يميز يعني النائم إذا سمع صوتا يعلم أنه هو ده الأذن الأول وإذا لو بدلوا بقى فيهم ممكن يتلخفن فالعلماء قالوا يستحب أن يكون هذا الأذن كبلال بلال كان يؤذن بليل فأكله وشربه حتى يؤذن ابن أم مكتوم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ مؤذنين, مؤذنين للفجر ده يستحب طب الجمعة قال هنا الجمعة أيضا يتخذ لها أذان قبل الجمعة ولكن في الحقيقة إن أذان الجمعة لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أذانا واحدا وفي عهد أبي بكر أيضا أذانا واحدا وفي عهد عمر أذانا واحدا وست سنوات من عهد عثمان أذانا واحدا حتى كان في سنة تلاتين هجرية عثمان بن عفان وجد في مشكلة في المسلمين أنهم يذهبون إلى السوق ويتأخرون عن صلاة الجمعة فقال أن يأتي بمؤذن ويؤذن عند الزوراء سوق المدينة فإذا أزن قبل الجمعة حث الناس على الصلاة فيذهبون يغتسلون ويذهبون إلى الجمعة فالعلماء قالوا هذا من قبل المصلحة المرسلة في كان فيه مصلحة معينة عثمان رضي الله عنه رآها ففعلها إذا ذهبت المصلحة ذهبت العلة تدور حولها إذا انتفت العلة انتفى الحكم فإذا كنا في زمن يتخلف الناس عن صلاة الجمعة لعدم إدراك وقتها نقول يستحب أذان حتى ينبه الناس أما نحن الآن وفي هذه الأزمنة كل الناس تعلم الوقت لصلاة الجمعة فلا داعي لهذا الأذان لأن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عثمان رضي الله عنه فالأولى أن لا يؤذن, إلا لحاجة. لا يؤذن للجمعة إلا لحاجة يراها أهل العلم أن يكون فيها المصلحة والمصلحة انتفت بعد انتشار المساجد وانتشار هذه الساعات التي بين الناس وانتشار موقيت الصلاة الآن أي رجل ينظر في الساعة يعلم متى يؤذن الظهر وغير ذلك من انتشار هذه الأمور بين المسلمين الخامس أن يكون الأذان مرتبا متواليا يعني الأذان الذي شرعاه الله عز وجل يقوله الإنسان كما شرعاه وأن يكون متواليا متواليا أن لا يفصل بينه بفاصل كبير كما وردت بذلك السنة وكذا الإقامة وسيأتي بيانه في الكلام على صفة الأذان والإقامة السادس أن يكون الأذان وكذا الإقامة باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت بها السنة فلا يجزئ بلغة غير العربية لأنه من الألفاظ التي تعبدنا الله بها كالقرآن المسألة الثالثة في الصفات المستحبة في المؤذن أن يكون عدلا أمينا عدلا يعني غير فاسق وأذان الفاسق صحيح هي دي بيقول مستحبة فأذان الفاسق والمبتدع صحيح على الراجح من أقوى الأهل العلم إلا أن الحنابلة قالوا أنه لا يصح أنه لا يصح أذان المبتدع ولا الفاسق والراجح أنه يصح أذان الفاسق وأن يكون أمينا لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام فلا يؤمن أن, يغر أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك إن لم يكن أميناً غرى الناس في الأذى يعني مثلاً في المغرب والراجل جعان فممكن يؤذن قبل الوقت فيفطر ويفطر الناس فلا بد أن يكون أميناً حتى يحافظ على صيام الناس وصلاة الناس أن يكون بالغاً عاقلاً إحنا قلنا إحنا قلنا أن البلوغ يستحب انما أذان الصبي المميز صحيح ويصح أذان الصبي المميز أن يكون عالماً بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها لأنه إن لم يكن عالماً ربما غالطاً أو أخطأ طب العلم بالأوقات بيختلف باختلاف الأزمنة في زمن المؤذن يتحر فيها الوقت بنفسه ينظر في السماء وغير ذلك وفي أوقات كما نحن الآن يعتمد فيها على التوقيتات الفلكية التي وضعت في النتائج وغير ذلك من الأشياء التي تدل على دخول الوقت هناك برامج دلوقتي مصممة على ذلك وتكون دقيقة بشيء لو أن المؤذن شك في دخول الوقت لا بد أنه يتمهل قليلا حتى يدخل الوقت لو شك فرضنا هو يعلم أن أذن هذا البلد غير مدون في النتيجة يعني غير مدون فيها بعض البلدان ساعد بيتحط القاهرة والإسكندرية وبعض البلدان لا توضع فهذا رجل يتحرى يتحرى يعني يشوف البلد تبعد الدقيق. غالبا يتأخر قليلا ويؤذن هذا هو الأفضل أما لو كان فيه دقة في الأمور فالأفضل له أن يتحرى الدقة فإن لم يستطع فيتحرى اليقين يعني يتأخر قليلا ان يكون صيتا ليسمع الناس الصيت اللي هو صوته عال هل نذكر بدع الأذان قليلا بعد قليل يعني. أن يكون صيتا ليسمع الناس أو تغني عن ذلك مكبرات الصوت وتوضع مكبرات الصوت بطريقة بحيث تسمع أهل القرية يعني فيه ناس بتنبيها حتى المكبر الصوت في جهة والقرية وراها فالناس ما تسمعش حاجة فيضع مكبرات الصوت في أماكن مختلفة بحيث أنها تسمع الناس أن يكون متطاهرا من الحدث الأصغر والأكبر المؤذن نفسه إذا أراد أن يؤذن يؤذن متطهر طب فرضنا جاء في يوم مستعجل ويريد أن يؤذن ولم يكن يتوضأ بعد هل يصح أذانه؟ نعم يصح يؤذن ويذهب للوضو. ولكن الأفضل له أن يكون متطهرا إن, إن استطاع أن يؤذن قائما يؤذن وهو قائم هو واقف وأن يستقبل القبلة يؤذن وهو مستقبل القبلة ابن المنذر نقل للإجماع على أنه يستحب أن يؤذن المؤذن وهو مستقبل القبلة وأن يجعل أصبعيه في أذنيه وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة وعلى يساره إذا قال حي على الفلاحة يدير الوجه إدارة الوجه غير أن يستدير يدير الوجه يعني يقف صدره نحو القبلة ويدير وجهه فقط إنما يستدير بمعنى أنه يلتفد بصدره من القبلة والأفضل له أن يلتفد برأسه فقط بالرأس هكذا والعل فيها كما قال العلماء أنه يسمع من حوله من الناس ف هذه العلة نجعلها في المكبرات تجعلها في اتجاهة مختلفة ويفعل هذا المؤذن يعني أيضا يفعل المؤذن بعد وضع المكبرات يفعل المؤذن ذلك تأسيا ببلال رضي الله عنه لما كان يفعل ذلك عند يقول عندما يقول حي على الصلاة يلتفت يمينا وأيضا حي على الصلاة يلتفت يمينا وبعدين يلتفت يسارا حي على الفلاح ويلتفت أيضا يسارا حي على الفلاح بعض العلماء قال يلتفت يمينا حي على الصلاة وبعدين يسارا حي على الصلاة وبعدين يمينا حي على الفلاح وبعدين يسارا حي على الفلاح ولكن الأقرب والله أعلم هو أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة ويسارا حي على الفلاح أن يترسل في الأذان يترسل يعني يتمهل يعني يقرأه على مهل ويحذر في الإقامة يعني يسرع في الإقامة المؤذن العاجز هذا ما عليه يعني أو مريض يجوز له أن يؤذن وهو جالس إنما نحن نكلم على الذي ليس مريضا ولا عاجزا يعني يؤذن وهو قائم صفة الأذان والإقامة كيفية الأذان والإقامة ولهما كيفيات وردت بها النصوص النبوية ومنها ما جاء في حديث أبي محذورة أبي محذورة كان في المدينة في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة أبو محذورة كان يحاكي أذان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الأذان ويحاكيه يعني ألده كان هو وبعض الصبيان يلعبون في مكة يقلدون المؤذن فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وكان حينئذ لم يكن دخل في الإسلام أو أحسن إسلامه فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدره وعلمه الأذان وقال أنت مؤذن مكة وأذن في مكة بعد ذلك وحسن إسلامه ولكن أبو محذورة له أذان مختلف عن أذان بلال لا فيه زيادة الشهادتين يقرأهم في سره قبل أن يهجر بهم دي بسموه الترجيع يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في سره ثم بعد ذلك يجهر بهم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإذان بنفسه فقال تقول الله أكبر الله اكبر الله بالضم مش, مش بالواو مش الله اكبر أكبر الله هو أكبر غير الله أكبر الله أكبر بضم الهاء اكبر بالكاف مش أكبر بعض المؤذنين يقول الله أكبر اكبر بالجيم المصرية دي أكبر دي جيم مصري إنما أكبر. جي مصرية وأحياناً اليمنية يعني. ريكس و ريجس. جي مكاف مخرجهم قريب من بعض. فتقرأ كده يعني. إنما هي الله أك بكاف. اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر والله أكبر. دي جملة واحدة. مش الله أكبر وبعدين يسكت. وبعدين يقول الله اكبر وبعدين يسكت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم الناس الأذان فقال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر فمعنى كده الله أكبر الله أكبر جملة وحدة ما يقولش الله أكبر ويسكت وبعدين يقول الله أكبر بعض الناس بيفصلها أربع كلمات الله أكبر وبيعن يسكت الله أكبر فالأفضل له أن يقول الله أكبر والله أكبر جملة وحدة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إلهة أنتو قدتوا تجويد صح؟ النون الساكنة مع اللام فيها إضغام يرملون تنطق إيه؟ اللا صح؟ اللا بعض الناس يقول أن لا بتجديد النون أشهد أن لا إله إلا الله فالأفضل الله هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله رسول بالضم أشهد أن محمدا رسول تعرف إيه خبر خبر إيه خبر أن أشهد أن محمدا رسول الله بعض الناس بيقرؤوها أشهد أن محمدا رسول الله خلاص. احنا بنتكلم عن الأخطاء التي بتحصل في الناس. اللازم يقرأ الأذان بقراء صحيح. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. وما ينفعش طبعا يقول أشهد أن محمد رسول الله. خطأ لغاوي. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الصلاة. حي على الصلاة. الصلاة هنا مكسورة. حي على الصلاة. بعض الناس بيقولوا حي على الصلاه حي على الصلاه دي ما تنفعش يقول في الاقامه بيحضرها يعني يقول حي على, على حي على الصلاه حي على الفلاح ده خطا برده حي على الصلاه حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وصفه الاقامه الله اكبر الله اكبر, أكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه على حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه هي دي بقى اللي بتضم قد قامت الصلاه صلاه هنا ايه تعرب فاعل قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه مش قد قامت الصلاهتي قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه بالضم الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله لحديث أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان يشفع يعني يخليه أتنين الشفع يعني أتنين كأنه واحد وشفعه وما أتنين وشفعه وواحد آتنين جاي منها الشفاعة الشفع يعني أتنين وإحنا نسمى الواتر كله طريقتين شفع وواتر الشفع ده مش صلة سماه شفع ده الواتر زوجي يعني الواتر له كذا طريقة طريقة الواتر بالطريقة الواترية التي هي الثلاثة على بعض والشفعية اللي هو ركعتين وركعة فإحنا بنسمي الطريقة الشفعية ديت شفع ووتر فالثلاثة بيسموهم وتر إنما بعض الناس بيسمي شفع ديت صالة اسمها شفع لا إحنا سمناها شفع عشان قطر نحدد نوع الوتر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل مثنى مثنى يعني شفع ركعتين ركعتين ركعتين وركعة فكذلك الوتر يصلى ركعتين وركعة في طريقة تانية للوتر اللي هي تلت ركعة على بعضهم ثم الطريقه الوتريه ثلاثه ثلاثه وتر بدون شفع يعني فأمر بلال أن ان يشفع الاذان يعني يجعله مثنى مثنى وان يؤذن وان يوتر الاقامه الا الاقامه إلا هي قد قامت الصلاه شفعا فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين وكلمات الإقامة مرة مرة, مرة الا قوله قد قامت الصلاه فتكون مرتين للحديث الماضي هذه صفة الأذان والإقامة المستحبه لأن بلال كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات وإن رجع في الأذان رجع بقى هنا معناها إيه يعني يكرر الشهادتين في سره ده معنى الترجيع في الأذان الترجيع يعني يرجع كلامه. يرجع كلامه يعني يكرره هو يقول هنا الترديد بمعنى أنه يخفض صوته في الشهادتين ثم يعيدهما برفع الصوت كما أخرجه أبو داود فإن رجع في الأذان وثن أو ثن الإقامة فلا بأس لأنه في الاختلاف المباح أو من الاختلاف المباح يجوز هذا الأذان ويجوز هذا الأذان ولكن الأفضل أذان بلال ليه الأفضل أذان بلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة رجع إلى المدينة ومعه بلال واستمر بلال يؤذن بأذان النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه إلى أن مات واستمر أبو محذوره يؤذن بالأذان الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فالعلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اختار إذنين اختار أذان بلال فيبقى الأفضل هو أذان بلال وأبو محذوره علمه الأذان آخر يدل على الجواز ولكن يجوز هذا الأذان ويجوز هذا الأذان ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم بعد أذان الصبح مرتين لما روى أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, قال له إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب الصلاة خير من النوم يسموها التثويب التثويب جاية هنا بيقول من ثاب يثوب إذا رجعا فالمؤذن حين يقول هذه الجملة في صلاة الصبح فهو رجوع منه إلى كلام فيه الحث على المبادرة إلى الصلاة يعني رجع ثوب في الأذان يعني رجع إلى كلمة معينة تدل على الحث بعض العلماء قالوا أن التثويب جاية من الثوب الثوب اللي هو الملابس وتدل العرب تقول هذه الكلمة على من يريد أن يصرخ ويناديه يعني في الصحراء شاسعة لو قاعد يصرخ بصوته محدش هيسمعه فأحسن طريقة يعمل إيه؟ يخلع ملابسه ثوبه ويلوح به فبيسموها تثويب عشان إيه؟ بيخلع الثوب وبيلوح به فإذا نظر إليه رجل من بعيد عرف أن هذا رجل مستغيث فيغيثه دي الطريقة دي بيسموها التثويب فبعض العلماء استعاروا هذه الجملة وجعلها في الصلاة خير من النوم كأن المؤذن في صلاة الفجر لأ الناس كلها نيمة ولينام عن صلاة الفجر دي مصيبة أكثر من مصيبة الدنيا فتحتاج إلى صراخ وعويل وفيقول الصلاة خير من النوم ينبه الناس فالعلماء استعروا منها كأن هذا المؤذن آخر مزهئ من الناس خالص خلع هدومه وقعد يلوح بها ويثوب بها عشان الناس تستغيثوا واحد يشوفه هو بيثوب كده ييجي صحي الناس من النوم كإن يعني مصوبة كبيرة يعني أن الناس نيمة عن الصلاة وهو بينده بالأذان ومحدش بيجاوبه فيقول الصلاة خير من النوم كأنه يصرخ ويستغيث بأن حد يجي يلحقه من هذه المصيبة لخوفه على المسلمين بعض العلماء استعاروا هذه المعنى في التثويب وأحيانا تطلق على الإقامة برضو تسمى الإقامة تثويب لهذا المعنى أيضا يعني إن هو يصرخ وينادي في الناس أن الصلاة أقيمت وأنت جالس لا تصلي فيحتاج مني أن أستغيث بأحد حتى ينبهك وبنفس المعنى يعني المسألة الخامسة والأخيرة ما يقوله سامع الأذان وما يدعو به بعده يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين الحي على يعني إيه؟ حي على الصلاة وحي على الفلاة دي بيسموها إيه في اللغة؟ بيسموها النحت النحت إنه يأتي بجملة طويلة ويأخذ منها بعض الحروف زي الحي على الحوق له يعني لا حول ولا قوة إلا بالله البسمله بسمله يعني بسم الله الرحمن الرحيم دي بسموها النحت في اللغة وهو أن يأتي بجملة طويلة يأتي بها مشهورة في اللغة الإنجليزية أكثر من اللغة العربية في اللغة الإنجليزية تجد إيه منظمة زي الأوبك الأوبك ديت مش يسمها أوبك هي اختصار لجملة طويلة أخذ حرف من كل كلمة هي مشهورة في اللغة الإنجليزية أكثر إنما اللغة العربية نادرة هي مشهورة في الحي على والحوقلة والبسملة دولت دولة بيسموها نحت نحت يعني حي على الصلاة جعلها حرف من هنا وحرف من هنا وحرف من هنا وجعلها كلمة تدل عليه فيشرع لسامع الأذان أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عاقب قول المؤذن حي على الصلاة وكذا عقب قوله حي على الفلاح لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك وإذا قال المؤزن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم يقول إيه الصلاة خير من النوم آه. فإن المستمع يقول مثله ولا يسن ذلك عند الإقامة يعني لا يسن أن يردد عند الإقامة يعني يردد الأذان عند الأذان ولا يردده عند الإقامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد قال إذا سمع المؤذن أن يقول الله أكبر الله أكبر فقل الله أكبر الله أكبر أنه بس أصلا النص ولم يذكر الإقابة والحديث في الإقامة ضعيف في حديث في ترديد الإقامة ضعيف وده قوله بعض الشفعية إن هو لا يستحب ترديد الإقامة وراء المقيم لأن المقيم بيحدر مش هتلحق أصلا لأن هو بيقرأها سريعا وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم فإن المستمع يقول مثل يقول مثله ولا يسن ذلك عند الإقامة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف المعاد ولا ما فيش في زيادة اسمها إن إن هذه الزيادة إنك لا تخلف المعاد وهذه الزيادة ضعفها الشيخ الألباني ف يعني ينبغي للمسلم أن يقف عند قوله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وزيادة إنك لا تخفي المعاد زيادة ضعيفة ضعفها الشيخ الألباني وحسنها بعض أهل العلم كشيخ ابن عثيمين حسنها واستحسن أن يقولها ولكن الأولى ألا يقولها المسلم يقول يردد الصلاة الخير من النوم أيضا صدقة لا صدقت وبررت الحديث فيها ضعيف أوه. انما إذا قال الصلاة خير من النوم يردد ويقول الصلاة خير من النوم وأيضا ورد ذكر بعد الأذان يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ذنبه وأيضا الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فيستحب الإنسان أن يدعو بين الأذان والإقامة من بدع الأذان أن بعض الناس بيقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله دي من البدع القبيحة التي بعض الناس يزودها في الأذان وقبحها يأتي بأنه بأن يعدل على الله عز وجل أن الله عز وجل فرض الأذان هكذا يعني ينفع واحد يقول حي على خير العمل أو وأشهد أن عليا ولي الله ده الشيعة اللي بيقوله كده بيقولها في اليمن الزايدية والشيعة بيقولها كده طيب إحنا قلنا ليه دي بدعة عشان زيادة عن الأذان فإلا إلا وإنا قلت أن الجملة بدعة أقول ان الكلمة بدعة لأن الأذان جملة النبي صلى الله عليه وسلم علمها كالقرآن ينفع يجي يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أقول إيه وما محمد وما سيدنا محمد ينفع واحد في القرآن يقول كده وما سيدنا محمد ده ده بالإجماع هذا الرجل ان اعتقد زيادتها في حاجة الله <تصفيق> هو فعلا يقول أن هذه قلة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله عز وجل هو الذي علمنا ذلك الله عز وجل هو الذي علمنا ذلك والنقول ذلك بالتعليم الله عز وجل لما الله عز وجل يعلمنا غير ذلك نفعله سيدنا محمد إذا زادت في السلام هو سيدنا بلا شك و absorbs حيقول غير كده ومش إنكار لفضل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يعني احتراما للشرع الشرع أتى لي بألث cues في علام HD فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الساحابة بالايلا لا لنفسه писائل سيد من بالايلا نفس بما كان في الأسل هو بلال ما كان فيحك في على السود والتؤول soul هو êtreقوله ليه قالوا الى ل Bilal اللي كان الناس بنفسه لأفعل انا افعل كما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالايلا الاثهانان أنا افعل كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة و كثير من الظهر يعني سيدنا دي دخلت بدعة دي بدعة صفية دخلت في القرن الرابع يعني المسلمين عاشوا 300 سنة وهما بيقولوا أشهدوا أن محمد رسول الله أيضا من البدعة حية على خير العمل دي مشهورة عند الشيعة وهي بدعة قبيحة أيضا فعلها الشيعة مع أنها كلمة حية على خير العمل كلام جميل ولكن العبرة مش بحلوة الكلام أنا ممكن أقلف كلام أحزن من ده وحط برضو في الأزان ولكن العبرة بأن هذا الكلام مشروع أم لا ينفى واحد يأتي في القرآن ويقول أن الجملة دي هزود فيها كلمة لو بإجماع المسلمين لو أنه شال حرفا واحدا من القرآن كفر صح انت في بعض الدول العربية رؤسائها لجنة دائمة كفروها عشان شلك قل يعني قل هو الله أحد قال ربنا لما قال للرسول بيقول قل يا محمد للمسلمين الله أحد فأنت خلاص سيدنا محمد مات شيل قل وخليها إيه هو الله أحد هو كلام من عنده بس يكفر به هو بيستحسن أي حاجة في القرآن الله عز وجل أنزل هذا القرآن كما هو ولا يجوز المسلم أن يبدله أو يغيره أو يزيل منه حرف كذلك الأذان الفاظ محدودة عدها حتى العلماء بيقولوا 17 كلمة بيعدها بالكلمة فلا يجوز زيادة الأذان وتجد أن الذي يقول سيدنا محمد رسول الله هو أبعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يدعي بلسانه ما لا يوافق قلبه تجد بيعمل حضرات التي لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم عنها شيئا وبيعظم الأولياء ويسجد لهم ويطوف حول قبورهم ويدعوهم من دون الله ويفعل الأعجيب يعبد قبر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ومع ذلك يقول لك هو محمد دبي لعب معك عشان تقول أن أشهد أن محمد رسول الله هو نفس الكلام قوله لنفسك أنت لم تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترأي حق النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة وأنت لم تقل أشهد أن محمد رسول الله بحق لأن من قال أشهد أن محمد رسول الله معناها أنه اعترف أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه ومختدى هذا الاعتراف أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا أن يكون كذبا الصدق أنت عرف الشهادة دي معناه إيه؟ لما أنا أقول لك رح إشهد معناها إيه؟ هتروح للقاضي أمام القاضي وتقول أنا شهدت فلان ضرب فلان حيقول لك رأيته بعينك هتقول له إيه؟ آه لو أنت قلت له لا يبقى ما اسمها اسمه الشهادة طيب أنت بقى لما تيجي تقول أشهد أن لا إله إلا الله يعني أنت شهدت بعينيك أن الله واحد وهو ده حصل حد شاف ربنا أنه هو واحد أشهد أن محمد رسول الله حد شاف ربنا ولكن العلماء قالوا شهادة القلب أقوى من شهادة العين وهذا هو الإيمان الصادق أن الإنسان يشهد كأنه رأى بعينيه أن الله واحد وأن محمدا رسول فدي شهادة يعني أنت مؤمن إيمانا كالشاهد في أكثر من كده إيمان بكده لو أنا حكيت لك أن في سمكة في البحر شكل الإنسان أنت ممكن تصدق صح؟ لو أنت رأيت هذه السمكة هل يتخيل تتخيل لحظة أن الكلام ده ممكن يكون كذب؟ ممكن تفضل تحكيه للناس والناس يقول ايه خرافات إنما أنت الوحيد المصدق فشهادة العين لا تستطيع أن تكذبها أنت الذي تكذبها ده أنت لرأيتها فكذلك شهادة القلب إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله معنى كده أنك أنت شهدت على أن الله عز وجل أنزل النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأنت مصدق بذلك ومؤمن بذلك ومع ذلك الصدق هو بقى موافقة القول الخبر الفعل أنت كاذب في الحقيقة لأنك لما قلت أشهد أن محمد رسول الله لم تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بل اخترعت وقلت, وقلت, وقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تواضعا طب وبلال فعلها تواضعا ومن بعد بلاد ممات أذن المسلمون بنفس الأذان فعلها تواضعا هذا هو الذي شرعه الله عز وجل للأذان طيب ندخل في موقيت الصلاة سريعا الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة لكل صلاة منها وقت محدد حدده الشرع قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضا في أوقات محدودة فلا تجزئ الصلاة قبل دخول وقتها وهذه الموقيت الأصل فيها حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله زالت الشمس كلمة زوال معناها أن زالت الشمس إلى الغروب الشمس بترتفع وبعدين بتزول ماشي زالت الشمس يعني ارتفعت لغاية بقت في النص وبعدين بدأ التغرب. في اللحظة دي بسميها زالة الشمس. يبقى زوال الشمس حينما تنتصف الشمس في كبد السماء. ولذلك وقت الظهر لو أنت عايز تحسبه، هتحسب وقت الشروق ووقت الغروب. وتقسيمه على اتنين، يطلع لك وقت الظهر بالدقيقة. يطلع لك وقت الظهر بالدقيقة. لو أنت قسمت الشروق على الغروب، وقت شروق الشمس ووقت غروب الشمس، ونصفتهم بالظبط يأتيك وقت, وقت الظهر. فكلمة زوال يعني زوال يعني انتصاف الشمس في كبد السماء. يبقى كده الظهر أذن. طيب لما ينتصف الشمس اعتبر ان دي الشمس وده واحد واقف. لما الشمس تبقى فوق راسه خياله بيبقى فين؟ ظله بيبقى تحته. بس الكلام ده في الحقيقة عند خط الاستواء. في الجغرافيا بيقولوا ان الشمس تكون عمودية على خط الاستواء. صح؟ بس في مصر والبلاد التي اعلى من مصر بعيد عن خط الاستواء احنا عند احنا في مدار الجدي بعيد عن خط الاستواء ب22 درجه ونص او اكثر ان كان مرتفع ده بيعمل ظل صغير تحت, الش... تحت الش... الش... الش... الشخص يعني انت في وقت الظهر جدا اطلع وقف في الشارع هتلاقي لك ظل الظل ده جاي من انحراف من... من, الس... من ميل الشمس على الأرض الميل ده بيجعل ظل صغير الظل ده الفقهاء بيسموه ايه بيسموه ظل الزوار يسموه ظل الزوال الظل صغير أصغر ظل يصل إليه جسم ده انتصاف الشمس أما تبقى عمودية في كبد السماء ده بيختلف من بلد لبلد يعني مصر غير أوروبا أوروبا حيبقى أكبر في مصر السودان حيبقى أقل كلما تنزل لخط الاستواء هيبقى أقل لغاية ما توصل لخط الاستواء بيبقى صفر تقف تحت رجلك الشمس فإذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، أي ميلها عن كبد السماء إلى جهة الغروب او جهة المغرب، ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول، مثله في الطول، إلا ظل الزوال يعني أنت لما تيجي تحسب هتحسب هتجيب مثلا رمح وتحطه في الأرض لما تجد الرمح ده وصل إلى ظل أقل ظل يصل إليه يبقى الظهر أزن طيب الظل أقل ظل ده انا لما أجي أحسب بقى ظل كل شيء مثله هجمعه عليه ولا هبدأ من بعده هبدأ من بعده يعني هعمل خط كده كأنه ده نقطة الصفر وشوف الظل الرمح نقطة متر يبقى متر زائد ظل الزوال ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول ويستحب تعجيلها في أول وقتها يستحب تعجيل الظهر إلا إذا اشتد الحر فيستحب تأخيرها إلى الإبراد لما يشتد الحر في شدة الحر يستحب تأخير الظهر حتى يبرد الجو لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وصلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر أي من صيرورة ظل كل شيء مثله وينتهي بغروب الشمس أي عند آخر الاسفرار لا الأذان يؤذن بس يؤخر الإبراد يؤخر الصلاة يؤخر الإقامة يعني ويسن تعجيلها في أول الوقت وهي الصلاة الوسطى التي نص النبي صلى الله عليه وسلم أو نص الله عز وجل عليها في قوله وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين هو هنا قال بغروب الشمس أي عند آخر لصفرار العصر له وقتين وقت جواز ووقت له وقت اختيار ووقت ضرورة وقت الاختيار بينتهي عند صفرار الشمس ووقت الضرورة بينتهي عند الغروب من بعد صفرار الشمس إلى الغروب طيب إزاي تعرف ان الشمس قد اصفرت بالساعة بتقسم الوقت الذي بين العصر والمغرب إلى ثلاثة أقسام الثلث الأخير في هذا الوقت هو وقت اصفرار الشمس يعني خروج وقت العصر في توليتين الوقت بينه وبين المغرب يعني العصر بينه وبين المغرب ثلاث ساعات يبقى إذا مر ساعتين يبقى كده انتهى وقت العصر لو حينما يصير ظل كل شيء مثليه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها فقال من فاتته صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله وقال أيضا من ترك صلاة العصر فقد حبط أو حبط عمله ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر لقوله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ويسن تعديلها في أول وقتها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم حديث صحيح إلا ليلة المزدلفة للمحرم بالحج فيسن تأخيرها حتى تصلى مع العشاء جمع تأخير إذا دفع المحرم من عرفة إلى مزدلفة يؤخر المغرب ويصليها جمع تأخير في المزدلفة أما صلاة العشاء فيبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل بيحسب نصف الليل العشاء من غروب الشمس إلى الفجر ويقسم على اثنين غروب الشمس إلى الفجر ويقسم على اثنين يطلع لك آآ آآ وقت العشاء آخر وقت العشاء نصف الليل ويستحب تأخرها إلى آخر الوقت المختار ما لم تكن مشقة ويكره النوم قبلها قبلها والحديث بعدها لغير مصلحة لحديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر الفجر طلوع الفجر الثاني الفجر فجران فجر مستطير في الأفق كذنب السرحان وفجر مستطيل يعني بالطول ده فالطورة دي صلاة الأوابين إن شاء الله نذكرها في صلاة الضحى الفجر فجران فجر صادق وفجر كاذب الفجر الكاذب بيأتي من انعكاس أشعة الشمس على الغلاف الجوي يعني أشعة الشمس الشمس بتبقى تحت الأفق اعتبر إن إيده اليمين دي الشمس وإيد الشمال دي الأرض الشمس حينما ترتفع بيبقى لها ضوء بتبقى تحت الأفق بدرجة 15 درجة هي شروق الشمس عند درجة 15 درجة فلكية عندما تصل الشمس إلى درجة 19 درجة فلكية بينعكس أشعة الشمس على الغلاف الجوي فيجي اللي واقف كده يجد ان الشمس طلعت عند هذه المرحلة أول ما الشمس بترتفع بيغيب النور ده تاني لأن الانعكاس ده راح زي المراية اللي بتعكس جه نور عكس عليها وخلاص ماشت فعندما تصير الشمس عند درجة 19 درجة فلاكية أشعة الشمس بتنكسر على الغلاف الجوي فاللي واقف يرى شمس طلعت بس بالطول كده بعمودية. كذنب الصرحان. يعني الصرحان ده حيوان زي السنجاب كده. ديله لما بيرفعه بيرفعه بالطول كده. زي القطة كده لما تجي ترفعه ديله. فبيبقى بالطول. فتجد ان الشمس طلعت بعد لحظات الشمس اول ما تنتقل بيختفي. ده بيسموه الفجر الكاذب. تيجي الشمس بقى ترتفع عند درجة خمستاشر درجة بتبدأ النور الحقيقي للشمس بيظهر في الأفق بالطول لو أنت واقف على البحر بس على البحر الأحمر ونظرت نحو الأفق نحو المشرق وعند التقاء البحر بالسماء هتجد خيط أبيض ظهر اللي هو ورد في القرآن فكل أشربوا حتى يتباين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسفل الخيط الأبيض اللي هو الذي ظهر عند ممسة الأرض للسماء خط خط أبيض بيظهر كده وبعدين الخط الابيض ده بيبدا يوسع لغايه ما يصل الى السماء كلها ده بيسموه الفجر الصادق الفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق 4 درجات فلكية. والشمس بتستغرق في كل درجه فلكيه 4 دقائق دقائق يبقى الفرق بينهم المفروض كام 16 دقيقه ده نظريا عمليا ان الشمس بتختلف حركتها في الشتاء عن الصيف فالستاشر فالخ... دقيقة دي أكبر درجة ممكن تصل إليها لإيه؟ الفرق بين, ال... بين ال... الدرج... الأربع درجات ستاشر درجات... درجة ستاشر دقيقة فأقل ممكن توصل لتناشر دقيقة وممكن توصل لتمن دقائق أحياناً فالاتساع فال... ال... ال... ده بي... بي... ع... عشان خلاف بين الفصول الشتوية والصيفية فالفجر الكاذب والصادق فرق بينهم تقريباً أعلى درجة ستاشر دقيقة أقل حاجة 8 دقائق او 10 دقائق ولكن الـ الـ الـ يعني إيه؟ الخلاف بقى في النتيجة اللي معنا دلوقتي هل هو على الفجر الكاذب أم فجر الصادق الإنسان يتحرى في دينه ويجعلها في الفجر الصادق في الصوم والفجر الكاذب في الإيه؟ في الصلاة يعني في الصلاة يؤخر الفجر أكثر من 16 دقيقة أو ربع ساعة 15 دقيقة يؤخر سنة الفجر وصلاة الفجر وبالنسبة للصيام يمسك عند الأذى هذه هي الأوقات التي يشرع أداء الصلوات الخمس فيها فيجب على المسلمين التقيد بذلك والمحافظة عليها في وقتها وترك تأخيرها لأن الله توعد الذين يؤخرون يؤخرونها عن وقتها فقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي والغي عذاب شديد مضاعف والشر والخيبه في جهنم عياذا بالله وأداء الصلوات في أوقاتها من أحب الأعمال إلى الله وأفضلها فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها في حكمة من هذه الموقيت أخيرا عشان خاطر أن نخلص دكتور زهير رابح عمل بحث قيم في الحكمة التي جعلها الله عز وجل في هذه المواقيت الخمسة صلوات الخمسة في مواقيت حددها الله عز وجل والمسلمون اكتهدوا في الحكمة فقال هذه أوقات يتغير فيها الحال من الظلمة إلى النهار في الفجر وينعكس الأمر في المغرب وعند الظهر والعصر في شدة الحر وعند العشاء عند غياب الشفق الأحمر فربطوها بأسباب فلكية يتأمل فيها الإنسان في أحوال الدنيا التي تتغير فيلجأ إلى الله عز وجل بالصلاة الدكتور زهر رابح في كتاب له اسمه كتاب الاستشفاء بالصلاة هو بحث عمله عن الصلاة وبحث قيم فقال ان موقيت الصلاة تتوافق مع أوقات النشاط الفيسيولوجي للجسم في نشاط معين كده الله عز وجل جعله للجسم بيزيد جداً عند الفجر وبيقل تدريجاً عند الأوقات. هو يعني أحيي للبحث عشان تقرؤوه عشان الوقت. ولكن خلاصة هذا البحث ان فيه هرمونات في الجسم بتزيد جدا زي الكورتزون في وقت الفجر بيزيد ف... وبيزيد هرمون النشاط عند الجسم. ففي... عند أذان الفجر وجد ان نسبة الكورتزون عالية جدا عند جسم الإنسان فيشعر بالنشاط لمدة سبع ساعات وبعدين يأتي وقت القيلولة مع انتشار الوقت. يعني الأزون في وقت الفجر يعني فيشعر الإنسان بتحسن في الجهاز العصبي ونشاط الجسمي عموما وقت الظهر بيبدأ يقل وقت العصر بيزيد هرمون آخر اسمه الأدرينالين في مقابل خفض هذا الهرمون اللي هو كورتزون فيزيد النشاط القلبي ويحافظ على القلب ولذلك ينصح هذا الدكتور طبيب بينصح أن الناس بيقول صلاة العصر دي بالذات تعالج بعض الأمراض منها ارتفاع في ضغط الدم والسمنه والاجهاض المتكرر والغده الدرقية والصداع النصفي وعسر الحيض هو نصح بان المراه لو استمرت في الصلاه في الوقت في حين وقتها في هذا الوقت وقت العصر تشعر بتحسن من هذه الامراض وقت المغرب يقل بينقلب بقى النشاط الهرموني للجسم العكس نسبه الكورتيزون بتقل ونسبه الميلاتونين ماده ثانيه بتزيد مادة أخرى بتساعد على استرخاء وتساعد على النمو الجسم ولذلك الطفل الأفضل ليه أنه ينام بالليل عشان خطر النمو العقلي والجسمي له بسبب هذه الهرمونات التي تنتشر في الجسم فهو قال ان الحكمة في حكمة أخرى غير الحكمة الفلكية النظر والتفكر في ملكوت الله عز وجل حكمة أخرى جعلها الله عز وجل في جسم الإنسان ينصلح حال الإنسان بمجرده هذه الصلاوات في, في وقتها وفي معاديها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد وطر أهله وماله أو فقد حبط عمله صلاة العصر اللي هي صلاة الوسطى من أعظم الصلاوات ومن أفضل الصلاوات فهو قال ان يرتبط بصلاة العصر ارتباط شديد بصحة الإنسان والبحث أكبر من ذلك يعني ممكن الإخوة يقرؤوه من على الإنترنت موجود البحث مقطوع من الكتاب ومنشور اسمه الاستشفاء بالصلاة آه، للدكتور زهير رابح آه، ونكتفي بهذا القدر وأقوله قولي سفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين